Wahai mereka yang mengikuti umma, nazarul quran, tahu beliau mengikuti umma. Alfina, olehnya abah, apa? Apabila abah mereka tidak berbuat apa ومثل الذين اتَّخَذُوا كمثل مِنْ دُونِ بما لا الَّذِي إلا حِمَارًا فَلَا ثم ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا هُدَاهُمْ يا أيها الذين كَذَٰلِكَ innama kharra alaykum al-layta wa ahmal khathiri wama thill bihi li ghayrillah faman qatara inna allaha انَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ مُكْتَسِبُونَ آخِرَتَهُمْ مِنْ دُونِ كِتَابٍ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ مَا يَكْنُون فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا مَا أولئك الذين اشتروا ودالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فأشبعهم على المعر ذلك بالنر وتنزل الكتاب بالهر وإن الذين اختلفوا في الكتاب He should fall good.